وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد فأقول إخوة الإسلام طلبة العلم كلمة على عجلة وإن سبقت هذه الكليمة خطبة لعلها تكون وافية كافية في هذا الموضوع لأن الذي أرى أنه يجب على كل واحد أن يعلن عن نفسه في هذه الفتنة، وإن كانت هذه الفتنة كما يقال مجرد شرارة، فيوشك أن تكون نارا لها ضرام. وأعني بهذه الفتنة إخوة الإسلام هذا التفجير الذي وقع قبل أيام معدودة في إحدى مناطق القاهرة التي تعج بالناس والكلمة هنا إخوة الإسلام أن التكفير رائد التفجير. وأن الخطب الثورية التهييقية هي وقود هذه الفتنة وما القاعدية عنا ببعيد والقاعدية هم خطباء الفتنة الذين يزينون للناس أمر شر غير أنهم لا يبشرون ذلك بأنفسهم وهم أحفاد عبد الله بن أبي بن سلول الذي زين للناس قولا من الشائعة في حق المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلا أنه لم يباشر ذلك بنفسه فورّت الناس من دون أن يتورّت هو وهكذا يصنع هذه الفتنة قولاً وقد قيل رب قول يسيل منه دم وعثمان ما قتله سيف بقدر ما قتلته ماذا كلمة وقد قال عبد الله بن عكيم لا أعين على دم خالifa بعد عثمان فقيل له أو أعت على دمه قال نعم إن لا أرى ذكر مساوئ الرجل عند الناس عونا على دمه إن لا ذكر مساوي الناء الرجل عند الناس عونا على دمه وقد قال العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى وكان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى بالمملكة العربية السعودية قبل ربعين سنة ومن موافقات الأقدار أن ولده الآن هو رئيس مجلس القضاء الأعلى وهو الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حميد وقد قال تعالى ذرية بعضها من بعض أو قيل من شابها فما ظلم والولد ظل أبيه كما تقول العرب فالشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى يقول ولا يكون الخروج بالسنان إلا أن يكون قبله خروج بماذا باللسان فالخروج بالسنان رائده الخروج باللسان نعم واسمعوا أخرى أقول من جاء بلادنا بعقد أمان والأمان يعقده أدنى الناس فكيف إذا كان الأمان قد عقده لهم رئيس الناس وقائد الناس وقد قيل المسلمون زمة واحدة يسعى بزمتهم من أدناهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم هاني أن أجارت رجلا قال قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، فمن دخل بلادنا بتأشيرة دخول فهذا عقد أمان وجب فيه تأمينه على نفسه وعلى ماله وعلى أهله وولده وقد قال تعالى وإن أحد من المشرقين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه فليعود إلى مأمنه آمنا مطمئنا ويا ويلاء قوم بدلوا نعمة الله كفرا بدلا من أن يجعل السياحة باب دعوة وبدلا من أن يجعل السياحة باب تعريف بالإسلام فإذا بهم وقد اتخذوا منها ذريعة للقتل والتفغير والمسلم يداه طاهرة طاهرة عن مثل هذه الدماء نعم طاهرة عن مثل هذه الدماء التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرى حريح الجنة وقال من خرج على أمتي يقتل برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده فليس مني ولست منه ليس مني ولست منه هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولزلت على تأكيد أن علاقتنا بالآخر, بالآخر ليست علاقة عداء وقتل وإرهاب وتخويف بل هي كما قال الله تعالى في كتابه الكريم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصطوا إليهم إن الله يحب المقصطين بل يذهب إلى أبعد من هذا فيقول من أذى ذميا فقد أذاني صلى الله عليه وسلم إخوة الإسلام هذه كلمة وبعدها كليمة أن الأمن قرين الإيمان والله تعالى ما أرسل رسله بالهدى ودين الحق إلا ليكونوا دعاة توحيد وإذا كانوا دعاة توحيد فهم دعاة أمن ولذا قالها الشيخ جميل رحمه الله ولست أذكر وإن أنس فلست أنس أن قال سوف تتحول الصراعات والحروب إلى دعوات سلام وأمن بدعوة الإسلام وعقيدة الإسلام وسوف تتحول صيحات الحروب ودقات طبول الحرب إلى ترانيم سلام وتتحول المدافع إلى أرغفة خبز لأن حقيقة دعوة الإسلام هي دعوة أمن. قال لا يتممن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه. فإن كانت هذه الفتنة وقودها هم أولئك دعات والثورية فاعلم أن شررتها الأولى هي الجهل فأولئي ما قتلوا من قتلوا إلا جهلا بحقيقة هذا الدين نعم قتلوا من قتلوا إلا جهلا بالإسلام قتلوا من قتلوا إلا جهلا بما يجب من عقد الزمة والأمان لأولئك فتلك شررتها الأولى ووقودها أولئك الدعاء دعاة الفتن ويسأل الله تعالى أن يعصم الأمة من تربص أبنائها بها ومن تحولي ومن تحولي أسلحتهم إلى صدور هذه الأمة وإلى فؤادها وقلبها وتلك أشد وأخطر على الإسلام وهذا عقوق ليس بعده عقوق كما قال القائل رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ما يكون عقوقا رام نفعا فضر من غير قصد ومن البر ومن البر ما يكون عقوقنا والله المستعان ولكم دور طلبة العلم لكم دور لأن حقيقة الدعوة التي ننتسب إليها إنما هي دعوة دعوة أمن وسلام دعوة هي سياغة المجتمع من هذه الضلالات ضلالات التكفير والتفجير لكم دور وقد قلت بأن الدعاء رجالات أمن وأن طلبة العلم مسؤوليتهم هي مسؤولية أمن هذه الأمة ولا أرى أمنا وأمانا لمجتمع خيرا من نشر هذا المنهج الحق وتربية الناس عليه وهو المنهج الذي يقوم على علم وتعلم وتربية ودعوة والدعوة السلفية دعوة تتلخص في ثلاث كلمات علم وتربية ودعوة فلا تقف عند العلم وإلا لكان بها شبها عياذا بالله من يهود ولا تقف عند التربية وإلا لكانت دعوة مغلقة لا ثمرة لها وإنما هي دعوة علم وتربية ودعوة إلى الناس فقوموا بدوركم وانشروا هذا المنهج الحق بين الناس وعلموه غيركم وهذا شكر ما أنتم فيه وما أنتم عليه من نعمة كما أقول تلك زكاة العلم تعليمه وتلك ثمرة هذه الدعوة المباركة وثمرتها دعوة الناس إليها وهذا هو شكر هذه النعمة على الحقيقة فتذهب بهذا العلم دعوة فتعود برجل او رجلين ولو عاد كل رجل منكم برجل او رجلين فيوشك ان يصبغ العالم كله بهذه الدعوة دعوة الحق ولكن يا ويل اقوام لهم كف ايديكم فتعجلوا ومن تعجل شيئا قبل آنه فسنة الله تعالى فيه حرمان يا ويل قوم تعجلوا وما تعجلوا فقها وفهما وإنما تعجلوا حماسة وجهلا ويا ويل الأمة مرتين من حماس بلا عقل ومن جهل لا يرده علم والأمة ما بين هذه المطرقة وهذا السندان تطحن طحنا وأنتم أملها أنتم أملها يا طلبة العلم في إخراجها من محنتها وكوب وكبوتها هذه كبوة التفجير والتكفير أنتم أملها وسياغتها الأمنية التي بها التي بكم تتحصن من أمثال هؤلاء هداهم الله عز وجل هداهم الله فإنهم فعلوا بدينهم ما لم يفعلوا أعداؤه به وهذا الجحود أي الجحود وصدق القائل إذ يقول خطبت فكنت خطبا لا خطيبا أضيف إلى مصائبنا العظام فكيف إذا كانت مصيبة الأمة في دعاتها فكيف حال السامعين والدهماء وقد قيل قديما إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم رقصوا فإذا كانت دعاة على المنابر مكفرة فلا عجب أن يتحول السامعون إلى مفجر، والتفجير وجه التكفير الكالح الآخر وجهان لعملة واحدة كاسدة لا قيمة لها في سوق العلم ولا في دنيا العلم، وما ذلك إلا من جرأة أقوام على العلم الشرعي ونازعوا فيه أهله الكبار. وتلك مسائل لا يكون لها إلا الكبار ولكن من يرد أولئك الشباب عن مثل هذا فإنها فتنة عجز كبارها كبار الأمة عن رد صغارها والأمل معقود في أن يفرج الله عنا هذا الكرب والأمل معقود أن يفرغ الأمة لدينها تعلما وعملا ودعوة والذين تعجلوا كم أخر الأمة خطوات بعد خطوات نعم وحسبنا أن العالم الآن صار يترجم كلمة مسلم على أنه ماذا؟ إرهابي قاتل وحش صارت هذه الترقمة الآن في معامل الترجمة العالمية والله المستعان مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشد الناس براء من أمثال هؤلاء وقال ليس مني ولست منهم كذا قال صلى الله عليه وسلم اللهم غفرا اللهم عفوا اللهم حفظا اللهم سترا اللهم عثمة اللهم هداية أنت ولي ذلك والقادر عليه